أبنائي الأعزاء <سؤال> أصعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم اليوم الأحد السابع من مارس العام 2020 والمحاضرة السادسة من الكوندنسيك كورس كاردوفسكور سيستيم ECG وهنأخذ النهاردة بإذن الله الكاردياك أكسس الكاردياك أكسس طيب Elélectrical access of the heart I'm going to call the mean QRS Cardiac Vector. I'm going to call this vector, which is sum of electrical activity, but the main thing is the deep polarization of the ventricle. So I'm going to call the mean QRS or the deep polarization of the ventricle. I'm going to يتيت دمين يعني متوسط الـ value ventricular depolarization اللي هو QRS بس لازم ناخدهم يعني instantaneous يعني في اللحظة وبالقياس كله بيبقى في inferontal plane دي مهمة جدا يعني في المستوى الفرنتال اللي هو قلنا vertical بمعنى آخر سؤال مهم جدا في الـ MSQ ان احنا عشان نحدد الـ electrical access لا نستخدم سوى, سوى اللييدز اللي بت... في الفرنتال بلين اللي هي مين الليم ليدز ليد 1 و 2 و دو 3 والاي في ار والاي في اف والاي في ال نقطة ده ريبريزنت بايه بفكتور. زي ما قلنا اهو الفيكتور وهذا الفيكتور له دايركشن بيمثل اتجاه العامد للكهرباء واحنا عارفينه ان اتجاه العامد للكهرباء في ال... في القلب بيبقى تو ليه الكهربا بتبتدي فوق في الرايت ايتر من الاس ان وود وتنزل لتحته ده ليفت فده الاتجاه الطبيعي للالكتريكال اكسس بتاع الكي وهذا الفيكتور عنده دايركشن زي ما قلنا عنده امبلتود النقطه الثالثه طيب احنا قلنا النورمال دايركشن بيبقى تو ذا فلو تخيلنا ان مرسوم على صدرك الدايره دي وهنقسمها زي ما اتفقنا هنا الصفر تحت هيبقى زائد تسعين فوق ناقص تسعين مفاهم ليه عشان احنا قلنا البوستف إلكتروب بيبقى تحت تمالي بيبقى توداليفت أنداونوز بوستف تحت والنيجاتف فوق وهنا مفروض يبقى فيه 180 يبقى اذا النورمال ديريكشن بتاع الاكسز ال بتاع الـ ال ال QRS بيبقى فين قلنا توداليفت أنداونوز يبقى بيقع في السكتور يعني في القطاع من الدائرة وده سؤال ام جدا من ناقص 30 الى زائد 90 طيب اذا مريض حسبنا له الالكتريكال اكسس اوف ذا هارت في, في السيكتور ما بين ناقص 30 وناقص 90 يبقى ده رايح تو ذا ليفت عنده ليفت اكسس ديفيشن انما لو حسبنا له لقينا الأكسس بتاعه رايح في السكتور ما بين زائد 90 وزائد 80 يبقى نقول عنده Right Access Deviation طب واحد يقول لي للأوائل وما للسكتور الأخير ده الرابع الأخير ده لو فيه هيبقى برضو To the Right بس يبقى Extreme Right Access Deviation نقطة الرابعة نقول إيه الفرق بين Right Access Deviation و Left Access حتى النقطة الرابعة وصدفة لطيفة يتكلمنا في أربع نقاط على الأكسس هنشرحها في مقارنة في أربع نقاط. الright axis deviation قلنا بيبقى more than plus 90. قلنا العادي من plus 90 plus 180 أكثر من 180 في السيكتور ده بيبقى معناها أنه عنده extreme right axis deviation دي الأواقف فقط. إنما left axis deviation بيبقى الأكسل الأكسس آسف less than 30 ما بين 30 و 90 طيب إزاي بقى نعرف هو بيقع في أني سكتور العالم يفكر بطريقة زكية جدا تعال فكر إحنا قلنا إن النورمال فيكتور رايح to the left and downwards وإحنا قلنا معلومة مهمة جدا إذا الـ depolarization استقبلنا على positive electrode الرسمة بتطلع positive يعني الفوق upwards deflection فعشان نتأكد ان الاحسز بتاع الهارت في الاتجاه الصحيح to the left and downwards تعالى نقيس QRS نتفرج عليها في lead في positive electrode to the left يبقى هي رايحة للpositive يبقى مفروض تطلع QRS positive وفي lead التاني الـ positive electrode بيبقى تحت وهي رايحة لتحت فمفروض في هذا الـ lead يطلع QRS برضو positive من هما هذان الـ two دول مين الـ lead الـ ال positive بتاعه ناحية الـ lift 1 اهو فلو شفت الـ QRS ولاقيتها بوزيتيف في ليد 1 يبقى معناها الكهرباء رايحه تو ذا بوزيتيف الكترود الليف تبقى صح طب ومين الاحسن ليد فيه البوزيتيف الكترود بتاع تحت اللي هو الاي فلو اتفرجت على كيو في AVF في اف ولقيت الرسمه بوزيتيف يبقى هي رايحه لتحت يبقى رايحه ودا تو يبقى هو نورمال اكسس وتعالى افرجها لك اهي يبقى انا هنا هسجل الكيو في ليد 1 اللي هو البوزيتيف ناحيه الليفت فلقيتها الله معظمها الفوق بوزيتيف يبقى فعلا الكيو ار اس رايح للبوزيتيف الكترود بتاع ليد 1 يعني رايح تو ذا ليفت وفي الاي في اف لقيتها بوزيتيف معناها البوست الكترود في الاي في اف لتحت يبقى معناها الكهرباء رايحه لتحت يبقى هي رايحه تو ذا ليفت عند داونوردز اذا فهذا هو نورمال اكسس لكن لو بصيت في الليفت أكسس ديفيشن اهو اللي عنده ليفت أكسس ديفيشن في ليد وان ما زالت رايحة للبوستف يبقى هتطلع بوستف لكن في الـ AVF مش نازلة التحت يطلع الفوق يعني بالعكس يبقى مفروض في AVF تطلع الرسمة معظمها التحت ده في الليفت أكسس ديفيشن وتعالى نتفرق بينما في الريت اهي رايحة التحت يبقى في الـ AVF تطلع بوستف لكن مش رايحة للPostive Electrope بتاع lead 1 يبقى في lead 1 تطلع negative يبقى لو طلعت Postive في lead 1 والAVF يبقى هي رايحة to the left بتاع lead 1 وdownward بتاع AVF يبقى هو the normal axis لكن طلعت Postive في واحد وnegative في الثاني يبقى هي مش to the left and downwards هي to the left and في left axis deviation أو to the right to the downwards and to في right, right axis deviation وده اللي هنتفرج عليه لحد ما نشوف هنحسب زي أهوص الright axis deviation والleft axis deviation تحت هي في واحدة positive وفي الثانية negative بينما هي لازم تبقى positive في كلايهما طيب السؤال دلوقتي نقطة الثالثة هل ممكن يحصل axis deviation في السيراجي اه وهنا لازم أوريها لك معايا من فضلك لو شخص طويل ممطوط كما الفنان العظيم اللي هو أحمى بدير واحد طويل ممطوط يبقى تخيل القلب بتاعه يبقى واقع كده يبقى يروح نحط إيد اليمين قد بلك إيد الشمال هالي فيها الساعة يبقى رايح نحط إيد اليمين يبقى واحد طويل ممطوط لونج سيلندر يبقى عندهم رايت أكسس ديفيشن إنما واحد بالعكس قصير متكوك شورت وستوت زي يمين زي رحمه الله الفنان يوني الشلبي يبقى كل الالفيسر عنده مستعرضة يبقى تخيل لما الدك كده يبقى القلب هيبقى رايح اكتر تو ذا اللي هي الناحيه اللي فيها الساعه ان انا عارف في الفيديو بيبان معكوس شويه يبقى ده عنده ليفت اكسيشن طب لو واحده ست حامل فكر معايا الحمل هي هي هيكبر الرحم فيعلي الهارت فيبقى يعمل له ليفت اكسس ديفيشن يبقى الاطفال المكتوكه الست الحامل نورمالي فيسيولوجيك اللي مش حاجه مش طبيعيه عندهم ليفت اكسس ديفيشن الطويل المنطوط بيبقى قلبه صاعد كده رايح ناحيه Right Access Deviation دي أسئلة مهمة جدا في الـ MSQ طيب النقطة الرابعة يبقى اتكلمنا على الـ Access في الـ Right Access Division or Left Access Deviation شكله AQRS في Lead 1 و Lead AVF واحد بوستوب والتاني negative النقطة الثالثة الفيسيولوجيكا النقطة الرابعة الباثولوجيكا تعال نشوف الباثولوجيكا الحلاب بقى التلاتة المشهورة اللي تعمل Right Access Deviation أو تعمل Left Access Deviation وده المهم بقى انا ما يهمناش في احنا نطلع أطباء عشان خاطر هنعالج الامراض فتعال نتفرج مع بعض هنا بقى واحد لو واحد عنده ودي الغلطه المشهوره عنده ليفت باندل برانش بلوك هنا بقى الغلطه المشهوره الطالب يقول لك اذا من ليفت باندل يبقى الكهرباء تروح يبقى عنده right هذا خطا افهم الاعيان اللي عنده الليفت بندل مقطوع اهو الليفت بندل بتاعه بايز لو الكهربا ما صاريتش الليفت بنتكلي بقى مش هيشتغل يبقى ما فيش مريض يبقى المريض مات لما بيطقطع الليفت بندل الكهربا بدل ما هتمشي على الليفت بندل السريع ما قصدهاش غير فرصة تنها تمشي على النوربل فالفنتريكولر مص البطيئة لناحية الليفت فالكهربا تقعد فترة أطول ناحية الليفت فتدي له ليفت اكس ديفيشن لان الكهرباء رايحه اكتر تو الليفت لانها قعدت في ناحيه الليفت اكتر لانها ما استخدمتش الليفت باندل السريع واستخدمت الفنتيكو المصري ناحيه الليفت البطيئه طيب الثانيه سهله لو عين عنده تضخم لفت بنتيكولار هايبرتروفي يبقى الماس كبيرة قوي ناحيه الليفت يبقى الكهرباء كتير ناحيه الليفت يبقى برده عنده ليفت اكس ديفيشن امال فين الحاله اللي بيبقى المرض right ويعمل له left access deviation انتو هتستنتجوها اللي عنده right infarction مات حتة في القلب ناحية اليمين right infarction يبقى ما عفهش الكهرباء انها ميتة يبقى معظم الكهرباء توده left يبقى عنده left access deviation طيب نراجعها احسن عن right نفس الكلام بالزبط يبقى في right access deviation امتى تحصل بثلاث احوال مشهورة لو الآن عنده right bundle branch مطوع يسموها right bundle branch block لازم الرايت فينتريك يشتغلوا الا العيان يموت بس بدل ما نمشي على الباندل السريع هنمشي على الفينتريكو باص البطيئه يبقى رايت اكس ديفيشن لو حصل تضخم في الرايت فينتريك يبقى عنده برده right رايت انما مين اللي المرض لف ويبقى عنده رايت اكس ديفيشن اللي في الليفت فينتريك يبقى حته ميته ما معظم المحصله بتاعه الكهرباء ناحيه الرايت يبقى اوعى تنسى انت احفظ الاكسبشن عشان الليفت ليفت والرايت ما عدا ما عدا في الانفاركشن بس اظن سهل قوي كده طيب نيجي ديتيرميشن اوف ذا الكتريكال اكسس ازاي بنعيي الاكسس في ثلاث طرق لتعيين اكس اهمهم الكويك ميثود اللي قلناها بتاعه ليد 1 والاي اف وهنرجعها لاخر لكن تعال نقول الطرق اللي غالبا لا تستخدم لكن أهميتها الوحيدة لامتحان وحاجة مراش قيمة أولا عاوزين نعمل الـ Determination <تصفيق> of the electrical access. هناخد ثلاث طرق أول طريقة اسمها Standard Limits and Intouvence Triangle فاكر الـ Intouvence اللي هو قلنا التخيل تريانجل عاوزك تتخيله معاها ما بين الكتف اليمين والكتف الشمال والـ Symphys Pubes ده الـ Intouvence اللي هو متساوي الأضلاع حتى قلنا هذا الضلع ده يمثل lead 1 والبوست الالكتروض ناحية الـ كمان اللي قلنا لما يبقى الاختيار بالليفت ورايت الليفت هو تحت هو البوزيتيف لان الكهرباء رايحه تو ذا ليفت 1 اهو و 2 اهو البوزيتيف اللي تحت, تحت والنيجاتيف فوق و 3 ما بين نيجاتيف فوق والبوزيتيف تحت عاوزين نعمل اكسس بقى نعمله ازاي اربع خطوات تابع معايا اول عاوز في هذا المثلث أحد بمركز القلب نحن قلنا السنتر الظهارت نص المسلس بالظهر طب مسلس متساوي الأضلاع خطوة أولى إزاي تجيب المركز بتاعه نسقة ثلاث أضلاع ثلاثة أعمدة من منتصف الأضلاع فالثلاث أعمدة هتطلقى في نقطة الوحيدة لها نقطة ايه تمثل مكان السنتر الظهارت يبقى إزاي في هذا المسلس اللي تخاله مرسوم عليك أو أوريه لك أهو الانتوفين سترانجل هذه المسلس الضلع الفوق ما بين والضلع هذا والضلع هذا ما بين وان شولدر والسينفيس بيوبس عاوز أجيب مركز المسلس اللي هو القلب يبقى بأسقط ثلاث أعمدة من منتصفات الأضلاع فالثلاث أعمدة هتلتقي في نقطة دي تمثل مركز القلب سهل أو دي خطوة أولى في القطوات الأربعة خطوة الثانية بقى عاوزين نمثل الكييو ار اس اللي هي الكهرباء هو المهم اللي هو بيحدد اتجاه الكهرباء الأهم في القلب اللي هو الكارديياك اكسس على ليد 1 نعملها ازاي دي سهله قوي برده هوريها لك بحب الديجرامز قوي انها بتشرح لك انا عاوز اعمل تعال نشوف مع بعض انت هتجيب الورقه بتاعه المريض اهي نقفرد ده الورقة ليها مربعات صغيرة ودي رسمة الQRS بتاعت العيام في lead one الجهاز طلع لك الرسمة دي الرسمة دي عملتها على عيام بتاعت lead one فانت عاوز تمثل الQRS على lead one اهو تحت في المسلس الوضلع بين الكتفاء فالاول تعمل قاتي تعد عدل مربعات الR خد بالك المربع الصغير بميلي احنا قلناها بس طبعا مكبرها عشان خطر تتشوفها فعدينا الR طلع عشرة لفوق يبقى تكتب بلاس تن طب وQ نازلة لتحت يبقى negative 1 والS نازلة مربعي لتحت يبقى minus 2 يبقى المين مت... احنا قلنا مين يعني متواصل متواصل QR... QRS في lead 1 كام زائد 10 نخصم منها ناقص 1 يبقى زائد 9 كمان ناقص 2 يبقى زائد 7 خد بالك مش عاوز غباوة هنا في رقم وفي إشارة الاتنين مهمين مش رقم بس رقم وإشارة رقم و طيب هنعملها ثانية واحدة رقم و الرقم الإشارة بتقول لي يبقى فيه دوان فين البوستف إلكترويد اللي هو ناحية يبقى هارسة السهم اللي هييمثل ليد 1 ناحية البوستف للإشارة بوستف وبالمسطرة أعمل 7 ميلي مترات يبقى هو ده اللي بيمثل ال QRS في ليد 1 يبقى زي ما قلت هتجيب ال ECG اللي طلع بتاع العيان الورقة بتاع العيان هتمثل ليد 1 من الرسمة بتاعة ليد 1 تشوف ال R كم مربع 10 بوستف ال Q1 نيجاتف ال 2 نيجاتف متوسطهم كام رقم وإشارة plus 7 plus تقولك هترسمه الآن هنا ناحية لأنك لو طلع المتوسط هترسمه ناحية تانية وهيبقى فيه plus 7 ترسمه أدي وتعيد نفس الكلام في lead 2 اهو بعد ما عملنا lead 1 نفس الكلام تعيده في lead 2 نفس الكلام تعيده في lead 3 وبعد من رؤوس الأسهم تسقط ثلاث أعمدة هتطلاق الأعمدة في نقطة هنسميها بي النقطة الرابعة توصل اي بي يبقى هو ده الالكتريكال اكسيز هو ده المين كيو ار اس فيكتور لهذا المريض واضح بالشبه كده انه تدالفتا هو رايح تدالفتا ان داونورز يبقى داعيان نورمال يبقى اربع خطوات يبقى الأول ثلاث أعمدة منتصفات الأضلاء تحد يتلاقوا في مركز القلب اللي هو ايه وبعدين الخطوة الثانية تمثل الـ, الـ QRS وفليد 1 وفليد 2 وفليد 3 على المسلس إزاي تبص للرسمة وتحسب الـ R والـ S والـ Q هتحصل على رقم وعلى إشارة الإشارة هتقولك هترسم السهم في أنهي اتجاه لحية البوست ورحية نيجاتف والرقم هتقولك كامل الخطوة الثالثة تعمل ثلاث أعمدة من رؤوس الأسهم فتلتقي في نقطة B خطوة الرابعة الأخيرة توصل AB يبقى هو ده الاليبتر اكسل ويمكن بقى ان تتخيل دايرة حواليها ده مركزها لو انه ما بين ناقص 30 وزائد 90 يبقى دولة نورمال زي العام بتاعنا لو طلع فوق كده الافت اكس ديفيشن لتحته ونحياته دي يبقى الافت اكس ديفيشن طب الطريقة التانية اسهل قليلا نجيب بقى الهيكس اكسل ريفرانس سيستم هنا موفر لخطوة لطالب زكي عارف ليه؟ لانه هو حرك ليد وان لمركز الـ الـ الـ الدايرة وحرك لييد 3 لمركز الدايره او ادي لييد 3 ولييد 1 يبقى هنا خطوه اولى ما عملتهاش اوريدي ادي مكان القلب اللي هو ايه والاسهل انك هتعملها في تو ليدز بس وعلى فكره كان ممكن في الاولانيه نعمل تو ليدز بس برضه عشان اقول بس انا بمشي زي اكاديمي يعني هنا بنعملها في ليد 1 ولييد 3 خطوه بقى يبقى هنا انت عندك اول خطوه وفرتها ان مركز القلب موجود قصادك في الرسمه انت ما عملتش حاجه الخطوه الأولى بقى هنا هتمثل الكيو في ليد 1 بالسهم اللي هو قلنا له رقم وله اشاره وتمثل الكيو ار اس في ليد 3 اللي هو له رقم وله اشاره وبعدين الخطوه تسقط, عمو عم تسقط عمودين من رأس السهم هيتلاقى العمودان في نقطته اللي توصل الخطوه الثالثه اي بي هو ده المين كيو ار اس فيكتور وبرضو واضح انه هو تودا لفت ان دونه بزيبقى نوربال لان انت بفروط اهو هنا سفر وهنا زائد تسعين وهنا زائد مئة وتمانين وهنا نقص سعين امتى يبقى لفت اكس لو طلع السهم هنا امتى يبقى رايت right اكس لو طلع هنا طيب نيجي بقى الاهم طريقة اللي بنستخدمها لها كويك ماثود فعلا حاجش بقى بيضاء على الوقت ده احنا كل اللي بنعمله ان احنا بنب وان اهو. وفي ال اي اف تحت ليد وان وهذه ال اي بي اف. بص بقى معي. قلنا ايش اخترنا ليد وان و اي اف لان النورمال اكسس بيبقى داريكتد تو دا ليفت ان داونوز. فمفروض في ليد وان البوست في ناحية الليفت فالكيو ار اس تطلع معظمها بوستيب معظمها الفوق الرسمة. وفي اي بي اف الكيو ار اس نازل في الـ AVF يطلع برضو بوستف يبقى لو طلع الرسمة بوستف في ليد 1 و بوستف في الـ AVF يبقى ده نورمال أكسس أما لو لحال عنده لفت أكسس ديفيشان فكر معايا يعني ما بين ناقص 30 و 90 يبقى بالنسبة ليد 1 مازال رايح ناحية البوستف إلكترو يبقى في ليد 1 هتلاقي QRS بوستف آه بس في الـ AVF هي مش نازلة لتحت يطلع على الفوق مش ناحيه البوستر الكترود ناحيه الالكترود الاخر يبقى تطلع نيجاتيف في اي في اف تبقى تبقى دي طيب لو الكهرباء رايحه عنده رايت اكسس قلنا ما بين زائد 90 و زائد 180 يبقى الكهرباء نازله لتحت يبقى ناحيه البوستر الكترود بتاع الاي في اف يبقى الكيو في اف هيطلع بوزيتيف انما رايحه ظهره رايت مش رايحة تذالفت اللي هي البوصل اللي بتروب بتاع الليد 1 يبقى فيه دوان هتطلع ناجتف تعال بقى نشوفها وننهي بذلك هنا الفكرة كالقاتية فكرة كالقاتية لو احنا نورمال اكسس اهي نورمال اكسس بيبقى راحته ذا ليفت اللي هو بتاع واحد هو الليفت فهتطلع الكي معظمها لفوق يبقى بوزيتيف في الاي في اف البوزيتيف الكلودي تحت وهي وهي النورمال نازل لتحت فهتطلع في الاي في اف بوزيتيف يبقى لو لقيت ان الكي يو ار في ليد 1 وفي الاي يبقى في الحاله دي تقول نورمال اكسس طيب في حاله الرايت اكسس -right يبقى النورمال اكسس اهي رايح للبوزيتيف الكترود في واحد ورايح للبوزيتيف الكترود بتاع الاي في تطلع بوزيتيف في كليهما انما في الرايت اكسس اهي ورس حاطط لك بقى اللي هي ما بين ناقص 90 و180 بتبقى آه هنا الاكسس رايح للبوستر بتاع الـ AVF يبقى هتطلع رسمة بوستر في الـ AVF لكن رايح ناحية الـ Right في حين 1 البوستر في ناحية الـ يبقى هتطلع الرسمة negative في Lead 1 طيب نيجي بقى الحتة الصعبة لو عيان عنده Left Axis Deviation أوكي. اهو يبقى الكهرباء في السكتور ده يبقى بتبعد عن الـ AVF يبقى هتطلع 100% نيجاتف في الاف اف لكن رايحة في ليد وان ناحية البوستف يبقى هتطلع بوستف في ليد وان يبقى في الحالة دي العين عنده لفت اكسس ديفيشن ما تستعجلش عندي طريقة سهلة جدا خب رجب بقى فين فين العقدة تملي بقول اللفت اكسس ديفيشن هو ده اللي فيه مشكلة حتى تفتكر احنا تملي في ثقافتنا العربية اللفت ده بيرمز للشيطان فانت اللفت اكسس ديفيشن دي هي اللي هي المشيطانة لأن الشيطان يكمل في التفاصيل وتعالي أقول لك التفاصيل هو مش النورمال أكسس قلنا ما بين ناقص ثلاثين وزائد تسعين طب بيفرب بقى ما كانش كده وبيقع في الحتة الصغيرة اللي هي ما بين سفر وثلاثين يبقى ده نورمال أكسس في ليد وان هيطلع بوسف لكن لأنه طالع لفوق في هيبقى مش مش رايح للبوستيف يبقى هيطلع نيجاتيف زي زي يبقى لما الاقي العيان عنده بوزيتيف في ليد وان ونيجاتيف في الاي في هو في احتمالين يا اما الاكس اللي أو يبقى نورمال بس حزه بقى في السيكتور الصغير ده اللي هو تابع النورمال برضه اللي هو هيطلع بوزيتيف في lead 1 زي left axis لكن هيطلع negative في AVR زي left axis الحل إيه بقى؟ نستعين بصديق الصديق ده نبص الرسمة العام في lead 2 هذه lead 2 هي ما بين right arm و left اهي بالشكل ده إذن لو العيان عنده left axis deviation خب بالك يبقى رايحة more to the negative electrode بتاع lead 2 اللي هو الnegative ده. يبقى هتطلع negative. لكن لو العيان بصلي هنا كان normal بس في السكتور الصغير ده هيبقى رايح أكتر للpostive electrode بتاع lead 2 يبقى هتطلع رسمة postive في lead 2. يبقى لو طلعت الرسمة positive في lead 1 و negative في l ما تقولش lift access deviation. يا lift access deviation لو متشايطة متشايطة ليه لانه يشاركه normal axis اللي هو في السكتور الصغير ده تستعين بصديق اللي هو lead to لو طلع positive في lead to يبقى ده normal لو طلع negative يبقى ده left axis deviation انا وعدتك ان عندي طريقة ورتها على مدى السنين لاجيال من الاطباء وتعالى بقى هنا هننهيها النهائي الحسنة باذن الله تعالى شوف هنعمل ايه حضرتك لما يقول لك العان ده عنده نورمال اكسس ولا ليفت اكسس ولا رايت right اكس تابع الخطوات اللي أقول هالك هتفرد الورقة بتاعت العان بتاعت الاي سي جي وتحط اصباع على اليد وام وهو اليد وام بيبقى ولوحدة في الرسمة بتاع الايد الشمال تخيل معايا اصباع ايدك الشمال اهو حطه كده خلاص على الرسمة دي واصباع ايدك اليمين حطه كده على الاي في F يبقى تحط الصباع بتاع الايد الشمال على ايد 1 والصباع بتاع الايد اليمين على اي في اس احنا قلنا النورمال اكسس بيبقى رايح للبوزيتيف الكترود في ريد 1 والبوزيتيف الكترود في الاي في اس بتطلع في الاثنين بوزيتيف فلو لقيت الرسمتين بوزيتيف اكتب ان اللي عند عنده نورمال اكسس طيب في العيان اللي عنده رايت اكسس ديفيشن بيبقى الكهرباء نازلة التحت يبقى في الـ AVF رايحة للـ Postif Electrode فتطلع Postif اما في lead 1 رايحة بالعكس مش للليفت عنده Right Access Deviation للناحية فبيبقى Negative يبقى تكتب Right Access Deviation فيم بقى المشكلة؟ لو انت لقيت ان الـ Negative هو الـ AVF يبقى الكهرباء طالع الفوق طب الطلعه لفوق دي ممكن تبقى وممكن تبقى في السيكتور اللي فوق بتاع النورمال وفي ليد 1 بالعكس الكهرباء بتبقى في ليد 1 بتبقى بوزيتيف ان الكهرباء رايحه تو ذا ففي ليد 1 بوزيتيف سواء كان ليفت اكسس ديفيشن او نورمال بيبقى هما الاثنين بوزيتيف في ليد 1 انما نيجاتيف في الاي في اف طب تفرقهم ازاي بقى نستعين بصديق اللي هو ليد 2 لو طلع في lead 2 positive يبقى ده normal accessivation بس حظه كان في السكتور الصغير لو متطوع اكتر لحيث ال negative electrode بتاع lead 2 يبقى هطلع negative lead 2 يبقى ده lift accessivation يبقى زي ما قلت الشيطان يقبع في left access نجيب على الطريقة السهلة والجميلة خالص يا اولاد هتحط اصباعك بتاع ايدك الشمال على lead 1 على الرسمة بتاع lead 1 بتاع العين اللي جايلك و بتاع اليد يمين على AVF لقيت الاثنين بوستف اكتب normal access. طب لقيت واحد بوستف واحد negative يبقى غالق ممكن او يبقى فيه access deviation تملي على الامتال طالب الطريقة جميلة جدا خليك ايجابي شوف انهي ايد هي اللي على ال لو لقيت ايدك اليومين الصباح بتاع ايدك اليومين هو اللي على ال اكتب right access deviation. لو لقيت الصباح بتاع ايدك الشمال هو اللي على ال, ال, ال, ال, ال, ال تمهل ما تكتبش lift activation انشتغل ناحية lift دي ممكن تبقى lift وممكن تبقى normal بس في السكتور اللي فوق اهو بالشكل ده ممكن تبقى normal في السكتور اللي فوق برضو هتبقى negative في ال AVF أو lift activation negative في ال AVF الحل بقى نعمل ايه نستعين بصديق بليد 2 لو إنها فعلاً Left Axis Diviation هتبقى متطوحة ناحية النيجاتف إلكتروب بتاع ليد 2 يبقى تطلع كمان نيجاتف في ليد 2 لكن لو إنها هنا هتبقى متطوحة ناحية البوستف بتاع ليد 2 أكتر يبقى تطلع بوستف في ليد 2 يبقى ليد 2 في حالة الشيطان هو اللي هيقول لك بوستف يبقى نوربا نيجاتف يبقى Left Axis Diviation يبقى اللي يبقى عندك حاجتين نيجاتف اللي هو ومعها ليد 2 يبقى अगेन هقولها بسرعه دي الكويك ميثود وحفظتها الاجيال بطريقه سهله جدا حضرتك هات الورقه بتاعت العيان وحط ايدك على الرسمه بتاعه 1 اللي هو فيها الليفت بوزيتيف وحط ايدك على الرسمه بتاعه اللي فيها تحت بوزيتيف النورمال اكسس بيبقى رايح تو ذا ليفت اند داون ووردز يبقى هنا رايح للبوزيتيف وهنا البوزيتيف يبقى لازم الرسمه تطلع بوزيتيف الاتنين فلقيت الاتنين بوزيتيف اكتب كده بقل نورمال اكسس حطيت ايديك لقيت واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف فكر اللي, ال ال ال ال ال ال right. right اللي هي ايه ال بتاعه الاي في اف اللي هي اللي تحت طب الليفت اكسس ديفيشن بيبقى لفوق يبقى ده ليفت اكسس ديفيشن يا اما في السيكتور اللي لفوق بس يعتبر نورمال في نستعين بصديق اللي هو lead 2 لو طلع positive يبقى ده normal طلع negative يبقى ده left axis deviation يبقى مرة أخيرة تحط الصباعة بتاع اليد الشمال على lead 1 والصباعة بتاع اليد اليمين على ال AVF الاثنين positive يبقى normal axis واحد positive واحد negative نفس اقول فيه خليك positive positive من غير ما تفكر لو لقيت ايدك اليمين هي اللي على positive على الرسم اللي طالعه على يبقى ده رايت اكس ديفيشن لو لقيت ايدك الشمال هي اللي على الرسمه طالعه فوق نفسك نفسك تقول ليفت اكس ديفيشن بس داخل معاك سيكتور كده مع اقرب قلنا ناحيه الشمال دي بتاعه الشيطان نورمال اكسس نستعين بلييد 2 لو لقيته بوزيتيف في لييد 2 ال -QRS, يبقى ده نورمال اكسس بس متداخل مع الليفت في السيكتور الصغير لقيتها لتحت في 2 يبقى ده Lift Access Deviation. يبقى إذاً الLift Access Deviation يستلزم لأنه شيطان يستلزم اثنين نيجاتيب. الRight واحدة بس نيجاتيب اللي هي الAVF. إنما هنا يستلزم اثنين نيجاتيب اللي هو آسف الRight يستلزم واحدة بس نيجاتيب اللي هي ليد 1. إنما في الLift يستلزم اثنين نيجاتيب الAVF وليد 2. هو ده الأكسس بتاع الهارت ويهمنا في ثلاث أمراض الLift Bundle Branch Block أو الRight Bundle Branch Block الLift Ventricular Hypertovy والRight Ventricular Hypertovy وبعد الأنفاركشن ولا تنسى الLift Lift والRight Right, -right. الLift Lift والRight Right في حالة الانفاركشن والBundle Branch Block إنما إمتى تعكس يبقى Lift تقول Right وRight تقول Lift في حالة الانفاركشن هتخط صوابعك للاثنين لو لقيت الرسمتين بوستيف هتقول ده normal access اقضى صوقك اثنين لقيت رسمة بوستيف ركز عليها ايدي اليمن هي اللي على البوستيف مش اللي فيها الساعة يبقى ده right access ايدي الشمال هي اللي بوستيف نفس اقول lift access بس متدخل معها السكتور بتاع الليفت استعين بليد 2 ليد 2 هيبقى بوستيف في normal sector بتاع normal access انما هيبقى negative في lift access ايبقى في lift access انه مشيطن left محتاجين اثنين negative لازم نيجاتيف يبقى الاي في اف وليد على حسن انصات متابعتكم واسال الله لكم التوفيق والى ان القاكم في محاضره جديدة من الكاردو سكل سيستم استودعكم الله شكرا